والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأعاب بيوتا تستخفون بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتعا الى حين